اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك آيات كتاب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 تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم ا اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد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 بكل شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا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 بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل لله. قل أفقت خذت من دونه أولياء ألا يملكون فِى نَفْعٍ وَلا ضَر ۚ قُل هَل يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ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 انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمْ مَزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَمْفَعُ النَّاسَ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ بِهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ لَهُمْ سُوءُ حساب وماءهم جهنم موابئ سلمها اذ افمن يعلم انما مِن اليك من ربك الحقك من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاب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 بهم وأقام الصلاة وأم رزقناهم سرورا وعلانية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 جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبر فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب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 صَغَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ الْمَوْتَ بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لهدى الناس جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ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 فَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْرِ بِتَوْعٍ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنْ مَا بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْتَدِي بَلَ حُكْمُهُ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 تَمُرْسَلَ قُلْ كَفَأْ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.